السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحن في هذا اليوم مع الدرس المئة والواحد من شرح المنظومة السفارينية في معتقد أهل الأثر أي معتقد أهل السنة والجماعة وكنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن العلامة الثالثة وهي نزول عيسى عليه الصلاه والسلام وقلنا بان نزوله ثابت بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقول الله جل وعلا وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته واما السنه فما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكما عدلا فيكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتكلمنا عن حليته وسيرته فقلنا بأن عيسى عليه السلام أحمر جعد عريض الصدر وفي رواية آدم جهد كاحسن ما انثرى من ادم الرجال صبط نظيف له لمه ويعني معناه شعر كثيف ما بين كتفيه ما بين كتفيه وايضا يعني تكلمنا فيما يخص عيسى عليه الصلاه والسلام في وقت نزوله ومحله وما يجري على يديه فقلنا ان محل نزوله يكون عند المناره البيضاء شرقيه دمشق واضعا كفيه على اجنحه ملكين وذكرنا يعني في اثناء نزوله ان الله عز وجل يعني يبعثه بعد خروج الدجال ينزل على يعني جناحي ملكين او واضعا كفيه على جناحي ملكين اذا تقطع راسه خطر واذا رفعه تحذر منه هجمان كاللؤلؤ لا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات وان ريح نفسه لانتهي حيث ينتهي طرفه حيث ينتهي طرفه كذلك تكلمنا يعني في مقدار مدته ووفاته وقلنا بان مدته كما صح في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ينزل عيسى ابن مريم فيمكث في الناس 40 سنه فيمكث في الناس 40 سنه وتكلمنا ايضا عن قول الناظم عليه رحمه الله قال وانه يقتل للدجال ببابلد خلي عن جداري وقلنا بان الدجال سمي دجالا لاحد ثلاثه امور اما لانه يقطع الارض ويسير فيها وهو ماخوذ من الدجل وهو قطع الارض وقيل انه يعني سمي يعني دجالا لتمويهه على الناس وتلبيس ولذلك يقال دجل اذا لبس وموه وقيل ايضا انه سمي دجالا بسبب انه يعني يغطي الحق ويستره وهذا ماخوذ من الدجل وهو قلي الجرب بالقطران قلي الجرب بالقطران وسمي مسيحا لان احدى عينيه ممسوحه لا يبصر بها ولذلك قال عن الاعر بانه مسيح اما سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فقال العلماء ان سبب تسميته بالمسيح يرجع الى خمسه معاني قيل قال بعضهم لان زكريا عليه السلام مسح عليه وقيل انه سمي مسيحا لانه يقطع الارض ويسيح فيها وقيل سمي مسيحا لانه صديق لانه صديق وقيل ايضا سمي مسيح لانه كان ممسوحا القدمين لا اخمص له كان ممسوح القدمين لا اخمص له وقيل سمي مسيحا لانه كان مسحه من الجمال مسحه من الجمال اي خلقه خلق حسنا مخلوق خلقه حسنا مخلوق خلقه حسنا ايضا يعني مما تكلمنا عليه فيما يخص عيسى عليه السلام انه يعني ينزل في وقت الفجر ويتم بالمهدي وهذا هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز معارضه الاحاديث الصحيحه التي صحهت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تكلمنا عن عده تنبيهات تخص يعني يعني عيسى عليه الصلاه والسلام وتخص الدجال وذكرنا التنبيه الاول ان يعني عيسى عليه الصلاه والسلام هو الذي يقتل الدجال ثم حينما ينهزم جنوده وهم اليهود ومن معهم فلا يبقى لهم شيء يعني يختبئون او يتحصص يتحصنون به كما قال صلى الله عليه وسلم انتى الله ذلك الشيء يعني الذي يتحصنون به لا شجر ولا حجر ولا حائط ولا دابه الا قال يا عبد الله هذا يهودي وفي لفظ هذا دجالي تعال اقتل هذا دجالي فتعال اقتله الا الغرقد يا اخوان الانسان بخل صامت هيك الا الغرقد فانها من شجر اليهود لا ينطق الا الغرقد فانها من شجر يهود فانه يعني فلا ينتقل لذاك اليهود يعني في هذا الزمان يكثرون من زراعه الغرقد يكثرون من زراعه الغرقد حتى عندنا في الاردن في الشوارع يزرعون شجر الغرقد ويجعلونه من باب الزينه ولعله هذه الفكره يعني فكره يهوديه حتى يعني اذا يعني دخلوا الاردن وجدوا يعني ملاذا يعني يختبئون خلفه ملاذا يختبئون خلفه وذكرنا ايضا التنبيه الثاني في قدر لبث الدجال وكيفيه النجاة منه وقلنا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر ان الدجال يمكث 40 يمكث 40 يعني 40 يوما يوما كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامنا ولذلك يعني قال صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم لما ساله اصحابه يعني هل يكفي صلاه صلاه يوم يوم في ذلك اليوم الذي كسلا فقال الله اقدر له قدره ادر له قدره وذكرنا ايضا كيفيه النجا من الدجال وقبل يعني وقبل الكلام عن النجا من الدجال قلنا بانه بشر ومخلوق ياكل ويشرب ولذلك اذا كان مخلوقا فان الانسان يعني يلجئ الى الله جل وعلا المخلوق ضعيف ولا يتم امر في الارض حتى يتم الامر الذي في السماء وقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حفظ 10 ايات من اول سوره الكهف عصم الدجال عصم الدجال وفي روايه عند مسلم من حفظ 10 ايات من اخر سوره الكهف وهو حديث مروي عن ابي الدرداء وكذلك يعني روى الطبراني عن ابي امامه مرفوعا من لق من لقيه منكم يعني من لقيا الدجال منكم فليدخل في وجهي فليدخل في وجهي فهذه يعني كيفيه يعني النجا منه وايضا الانسان دائما اذا لقي عدوا سواء الدجال او غير الدجال ان يذكر الله كثيرا ان يذكر الله كثير فذكر الله جل وعلا يعطي قوه يعطي قوه في البدن ويعطي قوه في القلب يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولعل في قول الله عز وجل موجبه ولعل في قول الله جل وعلا موجبه ايضا ذكرنا تنبيها ثالثا انه ينبغي لكل عالم ان يبص احاديث الدجال بين الاولاد والنساء والرجال حتى ان ابن ماجه رضي الله رحمه الله قال سمعت الطنافسي يقول سمعت المحاربي يقول ينبغي أن يرفع هذا الحديث يعني حديث دجال إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيانة في الكتاب ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الدجال لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين هذا يعني ما تكلمنا فيه في المرة الماضية ووصلنا إلى التنبيه الرابع في الكلام عن ابن صياد ابن صياد صياد لان ابن صياد كثيرا ما يتردد ذكره على الاله وبعض الناس يقولون بان ابن صياد او ابن صائد هو الدجال يقولون هو الدجال ولذلك اختلف الناس والصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم يعني قديما وحديثا في الدجال هل هو صافي ابن صياد او غيره و يعني مما نتكلم في هذه المساله الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري قال يعني مما تدل به على ان ابن صياد هو الدجال ما اخرج مسلم في صحيح عن محمد بن المنكدر قال رايت جابر بن عبد الله يحلف بالله جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن صياد هو الدجال ان ابن صياد هو الدجال فقلت له اتحلف على ذلك قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في تذكره القرطبي عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول والله ما اشك ان المسيح الدجال ابن صياد ما اشك ان المسيح الدجال ابن صيغ هذا الحديث اسناده حسن وفي ذلك يعني عده احاديث صحيحه لكن هذه الاحاديث كما قال اهل العلم ليست بصريحه وفي اكثر من مره قلنا لكم بعض الاحاديث قد في اي مساله قد تكون يعني صحيحه او غير صحيحه فالغير صحيحه مردوده والصحيحه قد تكون غير صريحه في الدلاله على المطلوب فالاحاديث التي رويت في ان ابن صياد وهو رجل كان موجود في المدينه انه هو الدجال هي احاديث صحيحه لكنها غير صريحه ولا نص فيها على ان ابن صياد هو الدجال ولذلك يعني اخرج يعني يعني مما يعني استدل به ما اخرج الامام احمد بسند صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا قال يخرج الدجال من يهوديه اصفهان يخرج الدجال من يهوديه اصفهان يهوديه اصفهان هنالك قرى في اصفهان تسمى باليهوديه بسبب ان اليهود يسكنون هذه القرى كما يقال البوادي كذلك يعني لان اهل الباديه يسكنونها فكذلك في قرى في كاف اصفهان تسمى يهوديه تسمى يهوديه اصفهان لان اليهود يسكنونها فكانت تختص بزمن اليهود ولم تزل كذلك يعني من ايام الفتوحات الى زمن ايوب ابن زياد امير مصر في زمن المهد ابن منصور العباسي فسكنها المسلمون وبقيت اليهود او وبقيت اليهود يعني في تلك المنطقه وبقي لهم قطعه منها لكن يعني الذي يعني ذكره يعني او توصل الى ابن حجر العسقلاني ان الاصح ان الدجال غير ابن صياد بعد البحث والتقصي يعني ترجح او رجح ابن حجر العسقلاني ان الدجال غير ابن صياد وان كان ابن صياد كما جاء في الروايات اعور ابن صياد اعور والدجال أعور والدجال من اليهود وهذا من اليهود وأنه ساكن في يهودية أصبهان في بعض الرواية أنه سكن في يهودية أصبهان ففي خبر ابن عمر رضي الله عنه ما قال لقيت ابن صياد مرتين في المدينة يعني لقيت ابن صياد مرتين فذكر المرة الأولى ثم قال لقيته المرة أو لقيته أخرى وقد نفرت عينه نفرت عينه قال فقلت متى فعلت عينك ما ارى قال ما ادري او لا ادري قال قلت لا تدري وهي في راسك قال ان شاء الله خلقها في عصاك هذه هذا بن سيد يرد على ابن عمر رضي الله عنه قال فنخر نخر كاشد نخر حمار سمعت مثل صوت الحمار نخر فزعم بعض اصحابي اني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت يقول واما انا فوالله ما شعرت يعني الانسان قد يغضب وقد يهيج ولا يدري ماذا يفعل فاصعف اصحاب ابن عمر رضي الله عنه يقولوا لما نخر ابن صياد قال هجم عليه عبد الله بن عمر بعصا فكسر العصا تعلي قال ما ادري اني يعني كسرت العصا عليه قال فنخر كاشد نخر حمار سمعت فزعم بعض اصحابي اني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت واما انا فوالله ما شعرت قال وجاء ابن عمر ودخل على ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها فحدثها فقالت ما تريد الي اما انه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يبعثه الله او يبقى أو ان اول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه اول ما يخرج على الناس غضب يغضبه وقد كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذن يا رسول الله اضرب عنقه عن ابن صياد فقال صلى الله عليه وسلم ان يكن هو فلن تسلط عليه اذا كان الدجال فلم تسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله فلا خير لك في قتله ايضا يعني اخرج ابو داود عن جابر رضي الله عنه قال فقدنا من صياد يوم الحره فقدنا من صياد يوم حره واخرج الترمذي من حديث ابي بكر رضي الله عنه مرفوعا يمكث ابو الدجال وامه 30 عاما لا يولد لهما ولد الدجال ابوه وامه يمكث لا يولد لهما ولد طبعا يا اخوان احنا نسوق لكم بعض الروايات بعض الروايات تصح وبعض الروايات لا تصح لاننا سنتكلم عن حديث ثميم الدار في نهايه يعني هذا الدرس ان شاء الله قال لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام اعور اضر شيء واقله منفعته تنام عيناه ولا ينام قلبه قال ابو بكرته ثم نعت له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه فقال ابوه هوال يعني طويل ضرب اللحم يعني خفيف اللحم قليل اللحم كان انفه من قال يعني انفه طويل ومدبب قال وامه فرداخيه طويله اليدين يعني طويله ضخمه ولها يدان طويلتان قال ابو بكر فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينه فذهبت انا والزبير بن العوام حتى دخلنا على ابويه فاذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فَقُلْنَا هَل لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَا مَكْثْنَا 30 عَامًا لا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلامٌ أَعْوَرُ أضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِرٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْتُمَا قلنا وهل سمعت ما قلنا قال نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي ولا ينام قلبي هذا الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه الا من حديث حماد ابن سلمة لكن العلماء كما يقولون يعني ان الدجال هو ابن صياد بعيد بل ضعيف بل ضعيف والحديث الذي رواه ابو داود ان جابر النبي الصياد فقد يوم الحره صحيح فقد يوم الحره صحيح السند ايضا مما ذكر من حجر الاسقلاني عليه آآ رحمه الله يعني او مما يعني استدل به العلماء انه يعني يكون في المدينه والدجال لا يدخل المدينه الدجال لا يدخل المدينه ومما ذكره يعني ابن حجر قال ان الاصح ان الدجال غير ابن صياد ويؤيده ما اخرجه نعيم بن حماد من طريق جبير بن الفير وشريحه بن عبيد وعمر بن الاسود وكثير بن مره قالوا جميعا الدجال ليس بانسان وانما هو شيطان الدجال ليس بانسان وانما هو شيطان موثق ب70 حلقة في بعض جزائر اليمن الدجال ليس بانسان بل هو مربوط في بعض جزائر اليمن إذن حاصل ما ذكر من المحجر العسقلاني عليه رحمة الله أن ال squirrel ليس بانسان بل هو شيطان موثّق في بعض جزائر اليمن أو بعض جزائر المشرق كما سنتكلم عنه الآن في حديث تميم الداري في حديث تميم الداري ايضا يعني اخرج ابو داود في خبر الجساسه من حديث ابي سلم من عبد الرحمن قال شهد جابر ان الدجال هو ابن صياد فيقول ابن حجر يعلق قلت فانه قد مات قال وان مات قلت فانه قد اسلم قال وان اسلم قلت فانه قد دخل المدينه قال وان دخل المدينه فان صح ذلك فهذه شهاده على حسني على حسب ظني يعني شهاده من جابر على حسب ظن ومعلوم ان الدجال لا يدخل المدينه والدجال لا زال حيا ولم يموت لا زال حيا ولم يموت ويقول ابن حجر العسقلاني وجه الجمع بين الاحاديث التي وردت عن صفه ابن صياد وعن صفه الدجال قال وهذا وجه حسن للجمع بين هذه الاحاديث ان ابن صياد هو في الحقيقه شيطان تمثل بصوره الدجال والا فليس هو الدجال الفائده الخامسه التي ذكرها الامام السفاريني عليه رحمه الله في ذكر قصه تميم الداري قصه تميم الداري والحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح رواه جمع عن تميم الداري منهم ابو ريره ومنهم عائشه رضي الله عنها وكثير من الصحابه رضي الله عنهم حتى ان الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح ولفظ روايتي عن وهو حديث فاطمه ايضا موجود في مسلم قالت فاطمه رضي الله عنها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي قال الصلاه جامعه الصلاه جامعه فخرجت الى المسجد فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال يلزم كل انسان مصلاه ثم قال تدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اني والله ما جمعتكم لرغبه ولا لرهبه ولكن جمعتكم لان تميما الداريه كان رجلا نصرانيا فجاء وبايع واسلم وانه حدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن المسيح الدجال عن المسيح الدجال حدثني انه ركب في سفينه بحريه مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم ارفؤوا الى جزيره في البحر حين مغرب الشمس فجلسوا في اقرب السفينه يعني في قوارب نزلوا في قوارب السفينه قال فدخلوا الجزيره فلقيتهم دابه اهلب دابه اهلب يعني كثيره الشعر وفي روايه ابو داوود فاذا انا بامراه تجرف شعرها الروايه قال دابه اهل كثير الشعر لا يدرون ما قبله من ذبره من كثره الشعر فقالوا ويلك من انت قالت انا الجساسه قال وما الجساسه وسميت الجساسه قال لانها يعني تجسس الاخبار ولذلك الجاسوس يسمى جاسوس لماذا سمي الجاسوس جاسوس يعني في احد منكم فكر عن جاسوس لماذا يسمى جاسوس جاسوس قال انه يتلقط الاخبار والجاساسه قال لانها تتلقط الاخبار فقالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير معبد فانه الى خبركم بالاشواق قالت او قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانا لما ذكرت ان هنالك رجل خاف ان تكون هذه الجساسه شيطانه قال فانبطلقنا صراعا حتى دخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط خلقا واشده وثاقا يعني عظيم الخلقه وكذلك من اشد الناس وثاق يعني مربط ترقيط لم يروا مثله مجموعه يده الى عنقه ما بين ركبته الى كعبه بالحديد ما بين ركبته الى كعبه بالحديد يعني مربط بسلاسل الحديد قلنا ويلك ما انت قال قدرتم على خبري فاخبروني ما انتم قالوا نحن اناس من العرب ركبنا في سفينه بحريه فصادفنا البحر حين اغتمل يعني حين هاج فلعب بنا الموج شهرا ثم ارفينا الى جزيرتك هذه فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيره فلقينا دابه اهلب كثيره الشعر لا ندري ما قبله من دبره من كثره الشعر فقلنا ويلك ما انت فقالت انا الجساسه قلنا وما الجساسه قال تعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا قال أخبروني عن نخل بيسان طبع بيسان هل هي بيسان التي في الشام في منطقة الغور أم أنها التي في ناحية اليمامة والإمام السفريني يرجح أنها في منطقة الغورة اليمامه هنالك بيسان بيسان الاردن الموجوده على في طرف فلسطين في الغور وهنالك بيسان في نواحي اليمامه هل يثمر عن ثمرها قلنا نعم قال اما انها يوشك ان لا تثمر وفي مسلم اخبروني عن نخلي بيسان قلنا عن اي شانها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا نعم قال أما إنها يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة طبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قال هي كثيرة الماء قال إن ماءها يوشك أن يذهب وأنتم تعلمون كما سنتكلم عن يأجوج ومأجوج ستشرقها قوم يأجوج ومأجوج وماجوج قال اخبروني عن عين زغر قالوا عن اي شيء عن اي شانها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع اهلها بماء العين قلنا نعم هي كثيره الماء واهلها يزرعون من مائها قال اخبروني عن نبي الاميين ما فعل قال قد خرج من مكه ونزل الثرب قال اقاتلته العرب او اقاتله العرب قلنا له نعم قال كيف صنع بهم فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه ظهر على من يليه من العرب واطاعوه قال اما ان ذلك خير لهم ان يطيعوا يعني بدل المقاتله الحاضنه الشعبيه يجب عليها ان تطيع ان لم يكن برضاها فبقوه السيف هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدجال الدجال وهو الدجال يقول وهو كذوب الا اما ان ذلك خير لهم ان يطيعوه واني مخبركم عني اني انا المسيح واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض فلا ادع قريه الا هدبتها في 40 ليله غير مكه وطيبه هما محرمتان علي كلتاهما كلما اردت ان ادخل واحده او واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلت يصدني عنها وان على كل نقب منها ملائكه يحرسونها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه هي طيبه هذه هي طيبه هذه هي طيبه يعني طيبه المدينه الا هل كنت حدثتكم فقال الناس نعم قال فانه اعجبني حديث تميم انه وافق الذي كنت احدثكم عنه وعن المدينه ومكه الا انه في بحر الشام او بحر اليمن لا لا بل من قبلي المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما, ما معنى ما هو من قبل المشرق ليس من باب النفي انما هي هذه ما يقال العلماء يقولون ما الموصوله ما الموصوله بمعنى لا بل من قبل المشرق ما هو يعني الذي هو ما هو معناها الذي هو فالعلماء يقولون هنا ما ليست النافيه بل ماهيه بمعنى الذي بمعنى الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المشرق ما هو يعني الذي هو من قبل المشرق ما هو يعني الذي هو من قبل المشرق ما هو واوم ما بيده الى المشرق واوم واوم بيده الى المشرق قالت فاطمه بنت قيس رضي الله عنها فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث اخرجه مسلم من عده اوجه واخرجه ايضا غيره من المحدثين اخرجه ايضا من غيره من المحدثين قال البيهقي فيه ان الدجال الاكبر الذي يخرج في اخر الزمان غير ابن صياد ودجاج الدجاج سيخرج دجاجل كثيرون قريب ال30 دجال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الدجال الاكبر هذا الذيعناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ابن صياد وليس ابن صير الفائده السادسه التي ذكرها الامام السفاريني عليه رحمه الله عن الدجال عند اليهود وزعمهم له اليهود ينتظرون ماذا ينتظرون المسيح والمسلمون ينتظرون المسيح و الرافضين ينتظرون المهدي والنصارى ينتظرون المسيح او ما يسمونه بالمخلص اسم الدجال كما يقول العلماء عند اليهود اسمه المسيح ابن داود او كما قلنا المسيح ابن داود يعني هم يظنونه او يعتقدون بان المسيح من ابناء من داود عليه السلام قالوا يخرجوها اخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الانهار قالوا وهو ايه من ايات الله قالوا ويرد الملك الينا يعني رد ملك داود وهم كاذبون في ذلك بل كاذبون في زعمهم فهذا المسيح هو مسيح الضلالة هو مسيح الضلالة الدجال الكذاب وهذا يعني حينما يتبعه اليهود ويحارب المسلمين وأهل التوحيد قلنا لكم أن عيسى عليه السلام يدركه بباب ند فيقتله وأيضا المسلمون يلحقون اليهود ويختبئون بعد يختبئ اليهود خلف الحجر وخلف الشجر وخلف اي شيء يستر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله في روايه هذا دجالي خلفي تعال فاقتله تعال فاقتله ايضا يعني الفائده السابعه التي تكلم عنها الامام السفاريني عليه رحمه الله ان عيسى عليه السلام بعد ان يقتل المسيح الدجال يذهب الى المدينه فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحج البيت الحرام ويطوف في المدينه المنوره ويدفن هناك كما اخرج الامام احمد بن حنبل ومن جرير وابن عساكر من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب ويجمع الصلاه ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراجه وينزل الروحاء فيحج منها او يعتمر او يجمعهما وعند مسلم في صحيحه وابن ابي شيبه عن ابي هريره رضي الله عنه ليهلل نعيس بن مريمه بفجر روحاء بالحج او العمره او بثنيتهن لثنيته لثني الاولين لا يفنينهما جميعا ايضا يعني مما يتعلق يعني بموضوع عيسى عليه السلام وهذه المساله يعني غير مذكوره واردت ان انبه عليها ان هنالك يعني فرقه ضاله كافره خارجه عن مله الاسلام يعني وهي فرقه الاحمديه او القاديه كلكم تعلمون انه يعني بعد سقوط ما يسمى بالخلافه العثمانيه او اثناء كما يقال في مرحله ضعف الدوله العثمانيه وهي ما تسمى في كتب التاريخ بالرجل المريض احتل ال الانجليز احتلو بلاد الهند احتلو بلاد الهند وكانت بلاد الهند تضم سريلانكا وتضم باكستان تضم سريلانكا وتضم باكستان قبل الانفصال فالمسلمين يعني حقيقه هم الذين كانوا يحكمون بلاد الهند وحينما احتل الانجليز بلاد الهند اخذ المسلمون بمجاهدتهم اخذ المسلمون بمجاهده محامل وضدهم السلاح فالانجليز يعني يعني وصلوا الى خطه لمحاربه الاسلام فسلكوا يعني طريقين لمحاربه الاسلام الطريق الاولى اخرج ما يسمى بالمنهج السلمي المنهج السلمي عن طريق غاندي فانشا ما يسمى بالعصيان المدني والمظاهرات السلميه والاعتصامات السلميه لماذا حتى يترك الناس السلاح ويسلكوا هذه السبل وهذه الطرق وقال لهم ان الانجليز يعني هم بشر والبشر يعني فيهم الرحمه وفيهم الرعفه وهم يحسون اذا حملتم السلاح وقاتلتم فان العنف لا يولد الا العنف لكن ان رميتم السلاح وجلستم في الطرقات وتركتم العمل واغلقتم المتاجر وجلستم في يعني في الطرق فان الانجليز يعني حقيقه في النهايه يعني سيحسون بالالم وسيحسون بالخطيه وستلاحقهم يعني كما يقال يعني عقده الذنب عقده الذنب وحتى ان يعني من باب الشيء الشيء يذكر هنالك رجل اسمه جوده سعيد جوده سعيد هو يحمل لواء السلميه في هذا الزمان وله عده مؤلفات من هذه المؤلفات كتاب اسمه منهج ابن ادم الاول منهج ابن ادم الاول ويحتج بقول الله جل وعلا ان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا يبسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثنك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالم فيستشهد بقول الله جل وعلا ف فبعث الله غراب يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوء تاخيه قال يا ويله عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوء تاخي فاصبح من نديمين فالانجلز اوحى الى الغاندي يعني وهو رجل هندوسي ان يحمل هذا يعني اللواء السلميه وبالطبع خدع كثير من المسلمين وتركوا الجهاد في سبيله وتركوا السلاح واخذوا يجلسون في الشوارع وقاموا بما يسمى بالاعتصامات والمسيرات والاسيان المدني وقتل الانجليز حقيقه منهم الكثير قاتلوا منهم كثير وبعد ذلك يعني بعد ان ايقر الانجليز ان المسلمين قد والجمعيات الاسلاميه قد وكلت غاندي واصبح غاندي الان يتكلم باسمهم تاكدوا ان الحكم سيؤول في النهايه الى الهنود وسيخرج من قفضت المسلمين عند ذلك الإنجليز قالوا نحن يعني تأثرنا ونحن ونحن ونحن فتركوا كما يظن بعض الناس تركوا الهند وأوكلوا الأمر إلى من؟ إلى النطور وهذا النطور هو غاندي فلا زال الآل غاندي يحكمون من يحكمون المسلمين في الهند أو الهندوس لا زالوا يحكمون في الهند ابتداعا من المهاتمة غاندي ثم أنديرا غاندي ثم راجيف غاندي ولا زال الهندوس والكفار يحكمون بلاد المسلمين هذا هذا هذا الاسلوب الاول في محاربه المسلمين الاسلوب الثاني قالوا نحارب المسلمين من ناحيه الاعتقاد يعني اركز اول شيء على انه انقضوا على الجهاد واوجدوا بدل من دين السلميه الان اوجدوا ايضا هذا هذا الشيء يؤمن به من العلمانيون الناس على قسمين ناس علمانيون وناس اصحاب دين فالان الكفار دائما يعني يخاطبون العوام بخطاب معين وهو مبدا السلميه ويخاطبون اهل الدير بتغيير الافكار بتغيير الافكار وتغيير المعتقدات لانه بعض الناس قد لا تصير عليهم هذه الافكار العلمانيه او الافكار الظاهره فاوجدوا ما يسمى ب القاديه او الاحمديه القاديه او الاحمديه بالطبع بسبب انتشار الجهل دائما تجد ان الجهال دائما يتبعون بعض اصحاب العقائد المنحرفه بالذات اذا كان صاحب العقيده المنحرفه يعني يحلل الحرام ويسقط التكاليف عنهم واذا وجدت الاموال ووجدت المخدرات ف اوجد ما يسمى بالقاديانيه وهؤلاء يعني من عقائدهم انهم يقولون بان الدين الاسلام دين منسوخ بان الدين الاسلام دين منسوخ يعني مثل الدين اليهودي والنصراني دين منسوخ وهذا الدين هو دين جديد وهذا الدين يضع عن المسلمين الجهاد في سبيل الله تصوروا كيف كل ركزوا على اسقاط الجهاد عن طريق ايجاد البديل وهو السلميه عن طريق ايجاد البديل وهو السلميه واثبتوا لهم ان السلميه تثمر وتغير اكثر من الجهاد في سبيل الله كما كانت تتكلم آه زوجه آه اللي هي هيلاري كلينتون كانت تقول هذه المظاهرات ستسقط ستسقط ماذا ستسقط الارهابيين عند الناس لانها اثبتت اثبتت ان الانظمه سقطت عن طريق الثورات السلميه اسرع وافضل من سقوطها على ايدي الحركات الجهاديه لانه مجاهدين لهم عشرات السنين قالوا راموس لم يستطيعوا ان يسقطوا نظام من الانظمه بينما ثوره تتم في 10 ايام تسقط نظام حسني مبارك في 10 ايام تسقط نظاما تسقط نظام اا شين العابدين فاقتنع كثير من الناس ان هذه هذا هو الطريق الصحيح الاحمديه لا زالت موجوده والمظاهرات لا زالت موجوده الاحمديه اسقطوا الجهاد في سبيل الله قال ليس هنالك شيء اسمه جهاد انتهى الجهد انتهى الجهاد في سبيل الله جل وعلا مما يتكلمون به ويهمنا في هذا الدرس انهم يقولون بان عيسى مات وان الله عز وجل لم يرفعه ان عيسى مات وان الله عز وجل لم يرفعه والله جل وعلا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم ولكن شبها لهم بل الله جل جلاله ومقتلوه يقينا بل رفعه الله اليه بل رفعه الله اليه هم يقولون بان الله عز وجل قد رفع روحه قد رفع روحه شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لو كانت المساله مساله رفع روح فليس هنالك مزيه يتميز بها عيسى عليه الصلاه والسلام عن سائر من عن سائر الانبياء كل انسان يموت ترفع روحه كل انسان يموت ترفع روحه فليس هناك مزية يتميز بها موسى عيسى عليه الصلاة والسلام عن سار الأنبياء كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكلي من الذي كلم الآخر الله جل وعلا هو الذي كلم موسى أهل الضلال يقولون بأن موسى هو الذي كلم الله كلنا نكلم الله عز وجل ونناجد الله ونتكلم مع الله جل وعلا وكثير من الأنبياء خاطبوا يعني رب العزة جل وعلا وعلى لكن موسى عليه السلام الله عز وجل تفضله على الانبياء بان كلمه تكليما وكلنا ارواحنا ترتفع الى السماء لكن عيسى عليه السلام رفع بجسده ورفع بروحه ولذلك يعني بعض العلماء افرد في الرد على هؤلاء الناس واهل الضلال وبين وهذه مساله اخوان يعني ست... لعل بعضكم يقع فيها مع بعض هؤلاء الضلال لهم قناه قناه تسمى الاحمديه يطرحون فيها كثير من الشبهات من هذه الشبهات كما قلنا لكم ان عيسى عليه السلام رفع ان مات ولم ايش ولم يرفع بجسده وبذلك يكذبون كثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل من تكلم في هذا الموضوع الشيخ محمد الامين الشنقيطي عليه رحمه الله قال يعني دلالة قوله تعالى متوفيك إني متوفيك ورافعك إلي قال على موت عيسى فعلا منفية من أربعة وجوه كلمة متوفيك تنفي بأن عيسى ماذا أنه مات من أربعة وجوه كلمة متوفي هذه دليل لنا أهل السنة والجماعة أن عيسى لم يمت يقول من أربعة وجوه يقول إن كلمة متوفيك حقيقة لغوية حقيقة مورية لغويه في اخذه بروحه وجسما توفاه كله كما تقول وفيت الدين يعني اخذته كل ويقول فلان وفى فلان دينه يعني ماذا اعطاه بعضه ام اعطاه الدين كله فيقول متوفيت توفى الروح والجسد مع بعضها لا انه توفى الجسد دون الروح او توفى الروح دون الجسد فيقول هذه حقيقه لغويه هذا الرد الاول الرد الثاني يقول متوفيك وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي يعني ان كان الروح فيحتمل اني متوفيك اليوم او متوفيك غدا او متوفيك الان كما اقول اني قاتلك اني قاتلك فيحتمل ان اقتلك الان او ان اقتلك ماذا غدا والله جل وعلا يقال اني متوفيك فالكلمه من ناحيه اللغه تحتمل انه يتوفى ان كان من ناحيه الروح يحتمل انه توفاه الان في الماضي او توفاه في الحال او سيتوفاه في ماذا في الاستقبال ولا دليل في الايه على ان ذلك التوفى التوفي قد وقع بل قد صح في السنه الصحيحه المتواتره عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القران ان الله عز وجل لم يتوفى يعني لم ياخذ روحه ولم ياخذ روحه الثالث التوفي يذكر وي وفي في القران ويذكر به ويراد به النوم ويراد به النوم الله جل وعلا قال الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت في منامها فالتوفي يطلق على النوم كما يطلق على الموت فكل من كلمه التوفي يصدق على توفي النوم وتوفي ماذا الموت وهذه من الالفاظ المشتركه كما تقول العين قد يراد بها عين الانسان وقد يراد بها عين الماء وقد يراد بها عين المقصود بها الجاسوس فهذا من الكلام ومن الالفاظ المشتركة في الاستعمال العرفي الوجه الرابع أن الذين قالوا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد مات نسألهم ما سبب موته من الذين يقولون مات النصارى واليهود نقول لهم ما هو سبب موته هل مات جلطة هل مات مرضا ليس عندهم سبب في موت عيسى عليه الصلاة والسلام إلا ماذا إلا القتل إلا القتل يعني الآن لو سألت نصراني تساله وتقول له عيسى مات ام لم يمت يقول مات من الذي قتله اليهود تسال اليهود تقول له عيسى مات عليه السلام ام لم يمت فسيقولون بل مات نقول له من قتله او كيف مات فسيقول مات قتلا لاننا نحن الذين قتلناه فاذا ثبت هذا انه لا سبب للوفاء الا القتل والصلب فان الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبه ولكن شبها لهم ولكن شبها لهم فظهر يعني كذب هؤلاء الناس ويعني في زعمهم وان الله عز وجل قال حينما قال برفعه الله اليه ان هذا الرفع يرجع الى الضمير يعني يرجع الى رفع الجسم والروح معا كما لا يخفى على اي انسان يفقه لغه العرب يفقه لغه العرب ويفقه لغه القران ويعني كنا سنتكلم عن العلامه الرابعه ياجوج وماجوج ولكن الوقت قد ادركنا ويحتاج الكلام يعني عن ياجوج وماجوج يعني قرابه الساعه سنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم عن العلامه الرابعه وهي خروج ياجوج وماجوج وصفه هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله عز وجل في القران وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم